بيستاذين جميع اه Uh je pense que ça va es دخلت في خلاص <تصفيق> لذلك الازمه آه ماشي أوكي أنا هناخدها بعد السي او بي عشان تبقى لك مش مهم ترتيب الكتاب إحنا ما احنا خدنا السي مرة قبل الامتحان طب وقفنا فيها كلينا على حاجات كتير مهمة جدا اللي هي في آخر الحصة كده الحوار مين كده ممتع في الأزمة أورج لأنه فيها البشنش في التريتم بتاعه يخش ينسف كيف فانا ناقشت كتير سامحني كتير خلاص خلاص أوكي شغالة خلاص نينا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 podle like mě je to morderková asma, u TB, u konpožených karcinomů, v hesle, která Ale to morderková asma. Astma, nebo morderková asma, je to morderková asma, Maladění často senčíš léčení, léčení picture vypadá, že bývá tu třeba symptomy, třeba trédy symptomy, magodin. Kofu disney weising. Lígov reversible, irreversible. v أو بالعلاق بس هي عندها تندنسي أنها ترجع ثاني وهو بالعالم يراجع شعبي وهل لازم البيت يجي دايما بكح كف بيسني أو بيسنج لا ممكن يجي كف فقط وده اختصناء نادر للقعدة بتاعت الأزمة اسمها ريقوسين هنقولها بعد شوية إن شاء الله كف variant أزمة كف variant أزمة ده نوع تحت النوع يعني ساب طيب من الأزمة ساب طيب من الأزمة بيجي بكوحة بس طب وهو ايه الحاجات دي السمتومز انا على السمتومز بعدين انا عندي كلام طويل جدا على الفضل جنيس وكل مواضيع كبيرة بيسألك فيها على الفضل في زيارة جدا فهي زي ما قلنا كده بيجي في التريان نادرا لما بيجي بكوحة بس اسمها كوف فاليام اسمع لو جه سؤال ام في امتحان قول البيشنت دارونك الالزمه مي بريزنت باي كف اونلي أيوة. طيب هنبتدي الاول بالباثولوجي يعني إيه الموجود وبعدين نتكلم على الأسباب ايتيولوجي التغيرات ده مرض جدا كرونيك جدا بس هو وهو ينفع اكيوت لأنه بيجي ان عن ستيتس ازماتيكس Vlastně, pokud je chronická, akutní, chronická, může být léčba, která se stane asymetrickou, pokud je definice v té době odehnutá, může být léčba, je chronická, je jako fyzická, في عندي في الكتاب مكتوب خمس حاجات تثبت المرض انفلاماتوري أجيلهم شوية وفي واحدة سبعة كبسات سة كمان هقولها بقى معاهم لأنها مهمة الأول تقولي البصريجي فيه إن ذا airway limitation which is which results spontaneously أو by treatment يعني كلمة limitation يعني obstruction obstruction airway obstruction بيخف الوحدة أو بالعلاج يبقى ده مرض بيجي في الإيرويز فيه انسداد في الإيرويز يبقى by definition يصنف تبع restrictive hypoventilation لا obstructive hypoventilation طبق عليه الجدول المربع اللي بيقولي obstructive hypoventilation زيه زي السي أو تيدي ولما اخذنا أزاب obstructive hypoventilation كان فيه upper respiratory ما نهاش دعوين والlower respiratory والlower respiratory اللي كان ما بين COPD وما بين أسماء Eby had the disease of the airway incident, airway obstruction, layer limitation, which results spontaneously treatment a nechce vůbec jeho bělekně. Třetí hra. airway a airway an inflammation. Až inflammation švýra. hyperresponsiveness. لـ wide range of stymuly ما كتوب في الكتاب stymuly ما أقولتش لسه أمين هم دول بس يعني إيه الكلام ده يعني لو جيت اثنين قاعدين جنب بعض واحد عنده برونكا الأزمة والتاني ما عندوش برونكا الأزمة وعرت الاثنين جنب بعض وعرضت الاثنين دول اللي عنده أزمة واللي ما عندوش أزمة لـ معين والـ ده معروف عنه إنه بيجي الشعب بيبيقها تلاقي العيان اللي المورم تلاقي إنسان النورمال طبيعي ما حصلوش حاجة ولا حصل حاجة في الـ Airways لكن تلاقي الـ Patient اللي عنده Airway Hyper Responsiveness ده الشعب بتاعته أفشي قوي لأنه حساسة لـ طب حساسة ليه أولاً كممكن نقول ما نعرفش ده. إحنا عارفين حساسة ليه معروفة جدا لأن دايماً الـ Airways بتبقى تحت كنترول من الاوتونوميك نيرف سيستم ففي ميزان بين السمباثيك نيرف سيستم والباراسيمباثيك نيرف سيستم في جدار البرونكس الباراسيمباثيك ده بين قوسين بين كال ريسبتورز بتعمل ايه اصلا في البرونكاير بتوسعها ديليتيشن والباراسيمباثيك بتعمل كونستريكشن وفي نيزان بين Sympathetic و في الإنسان الطبيعي وفينا كلنا إلا عند العيان ده عند العيان ده اللي هو عنده هايبر Responsiveness Responsiveness يعني رد فعل وتأخش بس مبالغ فيه لما يتعرض بستيمولاس لأنه عند الpatients دول Parasympathetic اللي يلديك Receptors اب Regulated يعني Highly Sensitive حساسة قوي عنده طلا ما حساسة قوي بتحس أي سنيلس وبالتالي السنتيسيفيك بتاعتها عالية جدا لأي حاجة بتعمل برونكو كنسكريشن أكثر من الإنسان الطبيعي فإذا تعرض أنت تقول دي هاي دي سنتيسيفيجال ريبسيترز يعني اببريجيليتت فيجال ريبسيترز حساسة قوي فإذا تعرض هو واللي جنبه لنفس الفاكتور اللي بيعمل بوز كونستريكشن تلاقي دي استجابتها أعلى من الإنسان الطبيعي اسمها الـ vagal or mascarinic ده المشكلة التانية اللي عنده الأزمة عين أزمة. يعني المشكلة الأولى اللي عند عين أزمة إنه عنده Obstruction دي مفهومة لكن مشكلة التانية إنه عنده vagal receptors حساسة أكتر من ال vagal الموجودة في إنسان طبيعي المشكلة التالتة inflammation طب هي inflammation بتعمل السداد إزاي نسبت إن المرض ده inflammatory أنه من الواحد إن فيه inflammatory موجودة abundant. كتير قوي عند العيان ده لما تدور في الpatology تعلق الpatient اللي عنده برونكيا بأزمة تلقي عنده abundance من الinflammatory cells يعني فيه انفلامatory cells كتيرة جدا اللي هما طبعا أهمت مين هنا على المطلق في الأزمة اللي هم دور في المرض هم لا ليمفوسايتس لا مكروفايجز وماست سيلز. ولو اخترت واحدة ولو اخترت قال لك اخترت منها واحدة ايزينوفلز ايزينوفلز ايزينوفلز اكيد الاثنين زي بعض بس الماستلز بتبتني الموضوع والإيزينوفلز بتختن الموضوع البداية الانيشن اكشن اللي بيفتح المشكلة وبيبتني البيتولوجي هقوله بعد الشاشة هو ماستلز وبيختن الإيزينوفلز وفي النص فيه الاثنين الإنفسيات <سؤال> والمكروفاجز. الدليل أول مرض إنفلامتيوري. الدليل الثاني المرض إنفلامتيوري. أن فيه epithelial damage. Inflammation بتعمل epithelial damage. المرض التاء. الدليل ثالث أن المرض إنفلامتيوري أن فيه في, في ال airways. طبعاً الديمة اللي في ال airways دي. لو ال air ال ده دليل inflammation. لأن التهابات بتعمل سوياً والإيديمة دي في حد ذاتها تجعل الارويز فعاني عند obstruction. رابع دليل إن مليان يوكس نتيجة للالتهاب عند irritation the goblet خامس دليل إن بيحصل ميكوزال thickening. صار mucosal thickening ده بسبب إن التهابات في حرف I تنشط growth factors. <تصفيق> عارف لو حصل مع مرور الوقت inflammation فترة طويلة بتعمل inflammation فترة طويلة بتعمل تلايذ تلايذ sub-micosal fibros إذا ده حصل الأزمة يتحول من عيان reversible <تصفيق> <تصفيق> العيان irreversible لو حصل sub-micosal fibros في دليل ثالث كمان مكتوب في الكتاب sub-micosal fibros وده يحوله من reversible فيه دليل فيه دليل أن, إن المرض inflammatory The patient an excellent response to very potent anti-inflammatory drug. يعني yani عنده بيرد بيقول I mean excellent response. I mean it excellent response. anti-inflammatory drug which is known as corticosteroids. The corticosteroids هنا لما خوري السحر في عن الأزمة والcorticosteroids دوره في ازاي بي... يشتغل في anti-inflammatory. Anti-inflammatory. The degree was ما بيصنقوش الكورتيكوستيرويد دون إمرة واحد في الأزمة دلوقتي هو دون إمرة واحد وإمرة أثنين حتى نمرة عشر نفكر في إمرة أخرى وبالتالي في عينين ما يعيشوش إلا بالكورتيكوستيرويد اسموهه ستيرويد ستيرويد ستيرويد ديفندنت أزمة يعني ما يعيش إلا بالكورتيكوستيرويد في أدلة كتير من المرض ده انفلامتوري بيسيس خلي ذلك بقى لما تيجي في امتحال أورال أنشيكيو وكليكال أريدن تقول المرض ده انفلاماتوري تحضر دلائل المرض ده انفلاماتوري في خمسة في الكتاب والسادس انه بيرد على انت انفلاماتوري كورتيكو وتقول انه كمان عنده هايلي سنستيب ديجان ريسابتورز وتقول انه عنده مرض ده ترياد ما بين كوفو ديسنا ويزنج in between the attacks the patient is usually free إلا لو جاله فليبروزوس وده ليه من لانستاند انفلاماتوري بروزوس مش بيتعالج كويس لما بتعليقش كوي ليس معاً للمستاني الإنفلاميشن بيعمل تلايب حوالين البرونكاس وبيعمل في الميكوزة كمان تيكن جدها يضيق اليوم من جوه ويقلل الـ Irreversible لأن طالما انت قلب Irreversible لما قلب Irreversible وبقى Fibrosis بيبقى البرونكاس بيبقى البرونكاس بيبقى البرونكاس ويقلل في الميكوزة كمان تيكن جدها ده الـ Pathology بتايتها خليبانا في ثلاث كلمات Airway obstruction ضيقة اروي ليويت هايبر ريسبونسيفنس لما يتعرض لفكتور اللي بتعمل انسداد تلاقي رد الفعل عالي عالي جدا لان الريسيپتورز حساسة وثالث حاجة اويي مش طيب يبقى ده رقم 1 ده ثاني حاجة تكلمي على طايرس في كلينيك الطايرس الأزمة في نوعين من البرونكال أزمة حاجة اسمها إنتفسيك أزمة وحاجة اسمها إكستنسك أزمة والأزمة ده مرض مشترك بيننا وبين البطننا بيننا وبين في بالبطن طبعاً في أمراض بالبطن وجرحاء في أمراض بالبطن الأطفال ده مشترك بيننا وبين الأطفال الفكرة إن في نوعين من الأزمة نوعين إكستنسك أزمة وإنتفسيك أزمة إكستنسك أزمة ده اللي اسمه ثاني بين فصيل آلرجيك أزمة يعني أزمة في عيان عنده آلرجي أو رقوصين عنده أتوبي أتوبي اللي هي حساسية نوع من أنواع آلرجي وده بيجي في واحد آلرجي يعمريان يعني بتجيله النوبة وبيجيل الأزمة وبيجيل الأتاك لما يتعرض لحاجة من الحاجات اللي بتعمل إنه مشهور عنها إنه تعدل induce آلرجي اللي مشهور عنها إنها بتإنديوس ألربي بس ده عشان يحصل لازم تحط شرط إن يكون العيان نفسه ألرجي مثلا مشهور عن الكنيسلم إن ممكن يعمل ألرجي ومشهورة عن بعض الأكلات إنها تعمل ألرجي زي التشوكليت زي الفرارة زي الموز كذا كذا بس ما تعملش ألرجي إيه كان العيان ده ألرجي أتوبيك طيب وممكن جيدكم أول يبقى تعرض يبقى لازم عين نفسه allergic ولازم اتعرض من بره لحاجة بتجيب له طب ولو ما تعرضتش مش يحصله أبدا يعني نفسه العين ده, ده الله مولود allergic بس ما هو تعرضش خبز على الصدق والفرض هو المفروض هيتعرض بقى لأن فيه مليون حاجة لكن عسابين الجدال لو ما تعرضتش حصلها يبقى لازم يأتي حاجة من بره وعشان من بره اسمها external وعشان من external اسمها extrinsic يبقى لازم تعرض فاكتور، factor allergic. النوع التاني مش كده النوع التاني اسمه idiosyncrasy اللي هو intrinsic أزمة intrinsic أزمة بصرف النظر اتعرض أو ما تعرضش وبصرف النظر اتعرض أو ما تعرضش هو نفسه بيجيله أزمة لأنه عنده عيب جواه وهو العيان مش إنه حساس مش إنه allergic لا هم العيب ده إلا ما نعرفش العيب ده يسمى idiosyncrasy يعني ما idiosyncrasy ده يعني معناها إن الpatient ده عنده reaction unknown وunpredictable لحاجات يعني مثلا for example patient في الانترانسيك أزمة ده مثلا for example لو قاعد دلوقت كده طلع يجري في الشهر اثناء اكسرسايز يجي له الأزمة اكسرسايز Induced. أزمة هي exercise دي حاجة بجيء حاسية؟ لا خال مستحيل يبقى الإنترانسيك أزمة دي بتحصل من غير ما يتعرض لحاجة من حاجات الأليرجي طب يبقى العيكي هو لأن انت الوقت عديد في القوضة دي 101 طلعا عندما نجي كلها في الشارع واحد بكت جاته أزمة يبقى العيكي هو يبقى عنده دي طب الميكانيزم ايه اجيله اقوله بعد شوية ان شاء الله لكن لازم تعرف ان ده مش allergic مش extrinsic ما اسمهاش allergic اسمه intrinsic لعني العين فيه هو نتيجة idiosyncrasy which is totally unpredictable يعني ما تضاشت تحميلها الا لما تحصل ما تضاشت وتعرفها الا لما تحصل خلاص حصلت مرة سجلتها قد خلاص يبقى العين ده بتجيله الأتاك بتعصيب الأزمة لما يعمل الرياضة تقوم تعمله على أنه عنده حاجة اسمها exercise induced asthma أو حاجة تانية ممكن تجيله الأزمة الأتاك لما يتعرض لإنفكشن طب يعني الإنفكشن دي حاسسين ألرشي لا يبقى العين فيه هو برضه. عرفت اللي بتجيله مع الانفكشن او حاجة ثالثه وكلها نالرجيك <تصفيق> كلها نالرجيك بتجيله الاثاث بتاعت الازمه لما يتاي ستريس انديوس ازمه في كده سايكولوج سايكوسايكولوجيكال ديستربل طب هو ده حساسيه دي لا دي مش اليرجي وبناء عليه هتقول ان دي انترنسك يعني في هو غالبا بنفس الذكيرة جدا. عيان الأزمة عنده في بعض الناس كذي Overlap ما بين الاثنين، ما بين Intrinsic أزمة والExtrinsic اللي هي Allergic وNon Allergic. The Extrinsic be Allergic وNon والIntrinsic be Non ولازم تحضر لما تحضر قور يفرق أو إيش جدول يعني هالف التفرئة ما بين Extrinsic أزمة والIntrinsic خلينا نبتدي أول بالExtrinsic أزمة اللي هي etiology لازم عشان تحصل يكون بوصف نوع العيله في الكتاب مكتوب اتوبي هنا از ذا ميجور فاكتور ايه اللي بالصفحة تلاقي انترنسك ازمه مش اتوبي اتوبي اللي هي ايه اليرجي لا لو لف الصفحة في انترنسك أزمة تلاقي مشكلة مش اليرجي تلاقي مشكلة البيشنت اللي هي الايدوسينكراسي سببها ان عنده عيب في الجليك ريسبتورز الموجودة على جدار الرئب مالها الويجا بيسابتورز قولناك حساسة قوي فلما يتعرض لبعض الحاجات بتكفش قوي اسمها Airway Hyper Responsiveness خلينا نتكلم عن نوع الأول اللي هو الاتوبي نوع العيان ده في كرايفيف الأول كده في تلاتة براكرافات ان العيان ده مين ونعم راك مين الحاجات اللي بيديه يعني لازم تقول ايه مين العيان أوصافهم نمرت نين؟ نين الحاجات اللي بتجرب له حساسية؟ ونمرت ثلاثة؟ طب الميكانيزم ايه؟ أولاً النوع الإجابة الأولى مين العيان؟ إن عنده أتوبيك طب إذا تعرف انه هو ايه موصفاته يعني؟ الأتوبي دي تقولي أول كلمة وأهم كلمة إن الفيشل ده أتوبيك طب تعرف منين إنه هو أتوبيك؟ قال قال إنه هو عنده أليرجيك راينيتيس فانجانكتيرايتس ساينيسايتس هي إيبر أرتيكاليا قال حاجة من الحاجات اللي بتعرضها ان عنده نوع من انواع الحساسية في الهيستوريك ده جال <تصفيق> <تصفيق> حاجة أزمة. او قال ان حد في العيل عنده عنده ايبا دي كلمة بتوسط انه هو هاتوبيك ده هو الوحيد ده مشكلة. تاني حاجة طرامة كده يبقى غالباً النوع ده من العينين بتحصل له الأزمة في سن صغير. ليه؟ أنه تتنقل بالوراست. الأجوبي تتنقل إنثاميس. الترانس إنثاميس بدي نقطة مهمة جداً. وعشان كده لو جالك عين عنده برونكيا الأزمة أو عنده ألرجيك أي حاجة في الدنيا. تخاف على الأجيال اللي بعد كده أنه تجيلها إيه؟ يا نفس نوع الحاجة. يا نوع تاني من أنواع الألرجي. يعني إيه؟ يعني لو واحد عنده لو واحد جاهد راح لبطول إيمتي عاجي أوليرجيك ساينوسايتس أو راينانتس ممكن الجيل اللي بعد كده يجيه نفس النوع أو نوع تاني من الحساسيات يبقى دي حاجة تتسكت ويبقى بيتنقل بالوراثة في سينة صغيرة والعيان أطوبيت لكن أهم حاجتين يشخصوها سكين تاستس وآي جي إيه ده الآي جي ده اللي هو إيه ده نوع من أنواع إيميونو جلوبينز وليس جدر وليمينه جلوبينز إذا بيدي لونج لأني نوع من جلوبينز جامع ولا ألفا عندنا ألفا وبيتا وجامع جلوبينز وفي ألفا وان وألفا تو ما نجع دول أشرحهم كاملين إن شاء الله في كتاب الليبر لأني عندي حاجة اسمها بروتين بتفصلهم بالكهرباء لو فصلت البروتينات بالكهرباء Jitma كده keda, alfa 1, alfa 2, beta gamma, gamma, tetra, il ال idha. Al-gama gamma gramatizm, hamza, l m M-ul-A, omal i m a g l-M-ul-E, e m a g g ام طبعا الجي ده قوي لما تلاقي واحد عنده عدوى أو, أو, أو, أو اي سي او اي اس جي يبقى دي انفيكشن ال اي ام ده دي بريسنت والاي جي اي لكن في الجي ده بتاع الالرج بيظهر في الألرجي جدا in all allergic conditions اجله شوية ليه دور هنا جدا فانت لو عملت اي جي اي يبقى العيان ده من نوع الأليرجيك كمان السينتس ده بتشرط جلد العيان يعني تيجي على الدرعة وتعمل شرط كده الشرط ده بتتعمل في معمل أو في عيادة بتاع الدكتور حساسية تيجي هنا في كل شرطة من دول وتحط نوع من أنواع الأليرجينز الفيموس والفيري كومون <الرجين> يعني البروتين اللي يجيب ألرجي الأنتجن اللي يجيب ألرجي مثلا تيجي هنا وتحط عينة من الدست تراب مش هتجيب تراب من الأرض وتحطها بعام لا ده بيتحضر في شركات معينة بتحضر دي فأنت هتكلم الشركة تجيب لك الفيموس ألرجن متحضرين شوكليت ستروبير ميك اكس البيض التراض الشوكريات حاجات كده الموز حتى في مليون حاجات وبعدين تشارط كده تلاقي شرطة من دول طلع فيها رياكشن اكشن منها الباقي ما طلعش تقدل تعرف حاجتين لما تشوف العلامة حمرة دي طلعت حمرة ونشفة راد واندوريت نمر واحد أن العيان ده عنده أن العيان ده الأزمة بتاعته من النوع الإكستراني اللي ألوجي وتقدر تستنتك حاجة تانية نوع الحاجة اللي بتجيب له الألوجي عشان يبعد عنه وهو مش كل عيانين الأزمة حساسين لنفس الحاجة وممكن عيان الأزمة حساس لأكتر من حاجة ضيف على كده إن أكتر حاجة باللي متعلمين هنا very common هي دي house dust mite اللي هو التراب اللي انت بتشوفه لما يتقى بيت مش متنضب فترة طويلة بيبقى على الجدار كده أو على الأرض في نحية التراب كده house dust mite ده the most common allergens فتلاقي مكتوب في الكتاب أنواع من allergens بالإنهاليشن زي التراب بالإنجاكشن زي أنواع الأكل كتيرة اللي أنا خلاولها موزت به مش عارب إيه كذا كده وفيه بالإنجاكشن زي البنسلين عارف أهم واحد فيه وهو الهاوس داست ميت لدرجة أن أنت بتنصح بتنصح الناس اللي بيشتغلوا في الأزمة مش, مش قوليكي أنت كاترت للأزمة احنا عندنا في القص العيني في دكتور هشام طراط من أحسن ناس في مصر ما كانش أحسنهم اشتغل في في البرونكيا الازمه وكل شغله على البرونك الازمه والالرجيه فهو يقول ايه وانا بحضر هو وأنا انا وانا نايم كان هو في الصف عندنا وكان بيشرح لنا وكان يقول انه وده صح جدا ان انت تنصح البيشنت اللي عنده أزمة ده انه يذا بقدر الكره حجليه وأكثر حاجة هي التراب طب يعمل في البيت يقلل جدا جدا فورنتشر الموجود الأساس يعني بالذات السجاجيد والستاير لأن ده اللي فيجي عليه التراب قوي فالبيشن بيحساس لأي حاجة إن شاء الله حاجة بسيطة يعني أنت ممكن تقعد في البيت مش متنظف فترة طويلة لو أنت ممعنى لكش يقلل مش يحصل حاجة لكن لو أنت حساس لده ساعات وليلا كون فيها الطراق صار عندنا برة نظيفة جدا فتحط فيها كون no time الحين يبقى عنده أزمة فتنصحه يقلل جدا الأساس الموجود furniture بس ذات الحاجات اللي ييجي عليها الطراب ويقعد زي السجكيد وزي الستاير نيجي نتكلم على الميكانيزم تاع الأزمة طب والأزمة بتحصل إزاي وليه في كتاب ميكانيزم كده مكتوب أول عنوان بس يا أخي الميكانيزم ده كسكيت يعني ستبس يعني كسكيت. ايه كسكيت مقصود بي ايه كسكيت تتابعين ايوه سلسلة برضو يعني ايه يعني كل خطوة بتحسن متهنة انها تعمل مشكلة ومتهنة انها بتحضر لللعب خلينا كل واحدة تعمل تشكلها وتحضل تحضر الخطوة اللي بعدها ازاي مكتوب حاجة اسمها Sensitization Stimulation Signaling Migration Activation Epithelial Damage كلهم بيتتقوا في النهاية اللي بيجيلوا اللي بيجيبوا العيان ده Exaggerated Escalating Marked Advanced Severe bronchial inflammation and obstruction zay ma qulna inflammation and obstruction el obstruction hanqul insedat bas aham haga inflammation el marad da inflammatory w byistagil gidan anti inflammatory drugs in the form of corticosteroids ta'ala nshuf el qessa tetegi bronchial epithelium bel A w 3 ومن ضمن السيلز كمان موجود ماس سيلز. فلو جينا قولنا مثلاً for example ماس ماس سيل وعندها ريبتورس كده. الماست سيل كيع على الجول بتاعها ريبتورس. واحدة ونص اللي خمسة رات. صح. ماشي. ما مجراش حاجة. Lep, a خلاص احنا نكمل الحصه دي مهما حاجه في كل حاجه انت عارف دي ذا امبورتانت ريتن اورال بيتكلم جاب نمره 1 المصر اهي في جدار البرونكس وعلى المصر في ريسبتور بالمنظر ده يعني ايه كلمة سنسيتايزيشن يعني ايه كلمه سنسيتايزيشن معناها بخلي المنطقة دي sensitive <سؤال> يعني ببساطة بخلي الحدة دي حساتة sensitive طب وإذا sensitive تبقى جاهزة أنها تعمل response وجاهزة أنها تقفش ما تقفش من أول خطوة أول خطوة اسمها تحضير تحضير بتحضر preparation يعني تقدر تكتب بيبكو sensitiveization دي preparation وبعدين مكتوب قصاد قصاد ايتيميليشن انيشن ريسبونس مكتوب قصاد سيجنل ساكندري ريسبونس يعني ايه او ريسبونس يعني ايه هلي بقى جيهر ما حاجة في كل حاجة هل تراتب عليها تريكمن كمان شوان لما واحد اوجب الخطوة تحضير تحضير يعني بتخلي البرونكات تنسترم حساس يعني جاهز انه اكتش ازاي الموصل كده وأنا بتكلم دلوقتي على الإكسترانسيك مش الإنترانسيك والإستقيلة في الصفحة اللي فاتت إن الإكسترانسيك أزمة دي اللي هي الأليرجيك أزمة لأن الإنترانسيك هي فإذا أنا بتكلم على الأليرجيك وقلنا إن أهم إيميونو جلوبين فيه اسمه إيجيك إيجيك كويس التحضير أبارع عن بايندينك أول لما الفيشن يتعرض أول مرة في حياته للألرجين اللي ربنا كاتب له إن الألرجين ده بيجيب له حساسية يوم يحصل رد فعلي اسمه تجهيز أو تحضير إيه؟ إن الإي جي إي يبدأ هنا ده اسمه إي جي إي -E. طيب وإحنا عندنا كده؟ لا نو no. إنت عندك مستلز بس ما عندكش إي جي إي على مستل خلي بس بسم الحوارة يعني انت لو فتحت البرونكس بتاع اي انسان طبيعي دخلت دماغي بصيتي ما تلاقيش اي جي انت تلاقي برونكس عليه مصت في مصيز موجود وسيلز اخرى بس ما عليهوش اي جوه. لو لقيت في واحد اي جي ليفل على مصت قدام الجهاز تقول, تقول سمي العيان ده سنسيفايزد انه يعمل رد فعل وان شعره تقفش بس محتاج ايه عشان يقفش ما انت جهزته فأول مرة محتاجة مرة، تاني مرة اللي هي استيموليشن يعني بيشنت يتعرض للألرجن ده المرة اللي بس تخلي بالك لازم يتعرض لنفس نوع الألرجن، يعني لو اتعرض لواحد تاني لا مش هيحصل له حاجة. طب لما يتعرض الألرجن للمرة اللي امرت اثنين، إكسبوشن المرة الأولى كانت تجهيز، المرة الثانية إكشن. هيحفظفش ازاي اقول لك ييجي الماضة التانية يتعرض البيشن بالألرجن والألرجن اعتبره هو ده يوم جاي الألرجن ده يمسك هنا في الكمبلاكس ده يبال لازرق ده هو الالرجن ما يقدرش يمسك على جدار الماست الماثل إلا لو كان موجود <تصفيق> اي جي يوم هو يباين باعات لنا ده مع ده بايندينج على سطح المسل يحصل حاجة سناه الرياكشن الرياكشن دي تفاعل. التفاعل ده ينتهي ان المسل دي تتكسرت مسل دي جرانيوليجي طب اذا تتكسرت تطلع حاجات اسمها كاميكال سبستنسز او ميدياتورس هروح كاتب هنا ميدياتورس الميدياتورس دول كبير جدا جدا في الأزمة أول مشكلة يعملها النيديتوس دي نمرأ واحد برونكو يقفش الشعب بس قفشت في المرة نمرأ <تصفيق> على سبيل الجدان لو البيشنط دائف عرض مرة في حياته مثلاً اخترار والمنطقة دي جهزت يعني سمي الحركة دي ايه سينسي <تصفيق> بايز ما نقوله جيت العينان ده عزلته في حتة حزفسته عن أي اطراب ما تعرضش تاني طول عمره تحصل له حاجة أبدا نهائي يبقى لازم يتعرض مرة نمرة <تصفيق> اثنين اذا يتعرض مرة نمرة اثنين دي دخلش تباين ما كانش تباين إلا لو دي لازع علي. يوم يحصل مصد دي جرانيوليشن. طب ما كانش يحصل مصد دي جرانيوليشن بالأي لوحده. لازم يتعرض مرة نمرة اثنين أو ثلاثة أوربعة طبعا وبعمل قصة تطلع الميديتوس الميديتوس دول عملوا إيه نمر واحد ببرونكوس تاس طلعوا لسه إيه لك من شوية اللي كل خطوة مزعجة وبتحضر للي بعده. تقوم الميديتوس دي عمل برونكوس تاس كويس بس أنا مش عايز برونكوس تاس أنا عايز برونكوس تاس الجامد قوي قوي قوي عشان أعمل أزمة قمدة عشان بمر مش عايز برونكوس تاس خفيف كده فالميديتوس دي عمل شوي برونكوس تاس أنا عايز أزود عايز أبالغ في الموضوع. يوم يحصل آتي الميديتورز دي كمان بعد لما عمل الماستل هنا احنا قلنا فيه كم سيل موجودة أربعة الماستل دي لما طلعت الميديتورز عمل bronchial constriction مش كفاية الميديتورز دي كمان بتولع في السلزل اللي جنبها تعمل ايه الميديتورز دي بتنشر بالinflammation بت للسيلس تانية تدخل سيلس تانية في الحوار في المشكلة السيلس اللي هما ليمفوسايتس ماكروفاجس وإتيكيليا السيلس هنا ثلاث أنواع بالسيلس لسه إيسينوفيلس ما دخلتش حكاية ليمفوسايتس ماكروفاجس وإيسينوفيلس بتولع فيهم كأنك جبت عود كبريد كده وبعدين بعد لما كانت الحتة النقطة دي مولعة بقت ولعت في دا و دا كل ولعة je to extension of inflammation, extension of inflammation in the surrounding cells. a kamen bertezdaře cells těny do oblasti, surrounding cells jsou mimo jiné epithelial cells. do oblasti. a mince cells těny, lymphocytes macrophage. je فيها muscles و lymphocytes و macrophages و epithelial يعني ايه بما قادش سلسل واحدة باقيت سلسل كتيرا كلهم بيتفقوا مع بعض في حاجة واحدة ان بيمتقوا mediators طيب البرونكستاز ما يحصل في ايه exaggeration yes. ده لسه ده مش ده بس دا مش دا وبس ما هو برضه في شوية mediators طلهم لا ده نعايز ميديتو الثانية غير اللي طلعوا مثلا الماث سيل تلعب تلعب اربعة ده مليون فبس تدعي سيلث ثانية اللي هما اليمفوسايتس و الماكروفيديس ليه تسميه سيجنالينج؟ عشان إشارة سيجنال بتنتشف من الماث سيل لسيلث أخرى اليمفوسايتس و الماكروفيديس بعدها ببعض سيلث اكشن لحد دي اسمها الليت ريسبونس بعد لما ابتدأ الانيشان الانيشان مين؟ ماصر وبعدين الانيشان بعد كده؟ البقين وبعد كده المرة 4 ميه؟ ميجريشن. ميجريشن دي بقى تيجي السلق المهمة قوي اللي هي هتختم المشكلة هتختم بس لما هتختم هتختم مزبوط يعني هيبقى في اكشن جامد جدا تصاعد للبرونكوستاز اللي هي زينة الإيزينوفس دائما بتكتر في أي مرض فيها إما بارازيت معناش نشغ على بارازيت نبلكينش على مرض بارازيت يا إما آلرج مش بالذات دول كمان لي دول آلرج وبارازيت ما تستغربش أبدا لما تلاقي مرض بارازيت أو مرض آلرجي وتلاقي فيه نسبة كبيرة قوي من الإيزينوفس الإيزينوفس جاي هنا جات من جات هنا زائد جات إيه اللي جاب هنا كيمو كيميائيات فاكتور صلع من المديتوس بتاعين بتنتق حاجة اسمها interleukin 5 الinterleukin 5 ده نوع من أنواع cytokines بتلك مرض يبحث في الأي والإنفلاميشن بتطلع cytokines أول دسة في الكتاب في الهور قلنا فيه أربعة آي بينتقوا cytokines ده واحد منهم اللي هو inflammation والإنفلاميشن دي بتطلع cytokines وإنفلاميشن 5 الإنفلاميشن 5 ده وظيفته حاجة واحدة بس انت دي تطلعه وتقول له اعمل حاجة واحدة بس هاد هات هات ايزينوفيلز لما تيجي هنا يعني هاجرت هاجرت للمنطقه دي بس خلي بالك هو كاسكيد لان الميديتوس طلعت اوريدي عملت مشكلة بروفو بس بتحضر للي بعده مايجريشن يعني هاجرت مين اللي هاجرت ايزينوفيلز بفعل مين هاي الاف في الاي اللي فايف انت لوكين فايف جاي منين من المستلز اللي حصلها دي جرانيوليشن اول لما يجي الايزينوفيلز للمنطقه تبتدي تشتغل حاجة اسمها Activated Xenophils ال دي بيتيجي بال-Interleukin-5 وال-Interleukin-5 نفسه بي-Activated يعني يجيبناه النشطة يجيبناه النشطة Interleukin-5 عشان تعمل ايه دي تعمل مشكلتين نمر واحد تنتج مدييتوز تانية عشان تخلي البرونكوسباز مبالغ فيه فهمت تنتج حاجة اسمها ليكوترينز وحاجه اسمها كليكليك اكتيفيتنج طب هو الليكوترينز بيطلع بس من لا طبعا لا في خلايا ثانيه بتنتجه هقول بعد شويه لكن لما يجي الايزوفيلز المشكلة طلع لك ليكوترينز الليكوترينز دي بتعمل سيفير برونكوستاسس سيفير سمعت عن حاجه في الأطفال ما تأكيد اسمها او ملهش افضل أنا أقول هذا. شيء. إنتخذتها في الفرما عن دواء اسمه Anti-Lychotraine. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أي>. كويس. فيه Mount Leacost ما قلناش دعوه بيه. نقول مش عارفة في المهم اسمه Anti-Lychotraine. <تصفيق> الليكوتراين هنا. تطلع تعمل Severe Exaggerated Bronchostas. وفي حاجة تانية اسمها PAF. بيطلع من الزينو في الفلاء. ده بيطلع من إسينوفلز مؤكد بس أول لما اكتشفوه اكتشفوه بيطلع من بليتلت باخد اسم البليتلت بليتلت بليتلت اكتيفيتين فاكتور طب هو ده ماله ده بينشط بليتلت يعني مفروض وانا مالي هنا لا ده هو بليتلت اكتيفيتين فاكتور بيلذق بليتلت صبع مالناش دعوة دي هنا مش ده اللي عايزه هنا لكن ليه دور إضافي بيعمل سيير بروكوستاز بيقفل الشور سموث مسل بيعمل سموث مسل بيعمل سموث انت عارف سموث مسل كونتراكشن بيشغل تقفيش ولا ايه هو بيعمل كده طب لما يسألك هو فرع من هيتليس قول له اه يقول لك مين كمان يقول من التيتس مين كمان تيتس ومين الايزينز كمان من الايزينز يبقى الايزينز بتطلع حاجتين يي يخ... كونكلود البروسيس ده مش بس كده ده البليتز بتطلع حاجة سنوية ميجر بيزيك بروتين طب هو ميجر بيزيك بروتين ده بيحضر لاخر الخطوة سنوية إكثيري ده بيعمل إكثيري دامج طب هو إكثيري دامج ده حصل إيبه ده دليل من المرض إيه؟ من الأليلة اللي هو من المرض؟ إنفلامكري لأن الإكثيري يستعود بفعل الإنفلاميش ولما ده يحصل يبقى بيزود السيديليتي بتاعة الانفلاماتوري بروسس طب لو الانفلاميشن زاد قوي الوول بتاعة بتبقى <تصفيق> سوال فالشوع بتقفش قوي بس انت لو تد للعيان ده كورتيكوستيرويد. الاديمة اللي في الوول هتكش والشوع تفتح إلا لو ده لديه قلبة الإيريفرس بالفايدروسوس ده موضوع تان يبقى آخر حاجة اللي هي إبيثيلر دامج اللي هي مبالغة قوي في الانفلاماتوري بروسوس بتحصل نتيجة دخلت في المعركة هنا إبيثيلر إيزيلفينز وبقت كسكين فعلا وبقتهم ست خطوات ابتدوا بمسل وانتهوا اسكاليشن لحاجة ما وصلت الإيزيلفينز ولازم ده يأكد مية في المية من غير شك خالص a الكورتيكوستيرويد بلاي ذا ميجر ان ذا تريتمنت اوف A اتاك اوف ازما بدرجه ان ما في فيش في من قبل بيتا لأنه دايما بل... لما نفتاني ينطق كلمة بيتا على طول بلوكر ادي عياني الأزمة بيتا بلوكر في حالة واحدة اللي عايز يموته مع صدق الإصرار والترصي فاش كلام يموت في الحال فيش نقاش فيه لأسفل لكن هي بيتا أجوليس فدمنا تقول بيتا فكر عايزها بلوكر ولا بيتا أجوليس كنت زمان وانا باش أقول كورتيزون مع بيت للوقت لا كورتيكوسيرويد لوحده من غير م يجي قاعده بي بيتا بس خلي بالك تنوينا ميجو سترونج بوتنت انت انفلاماتوري دراج المرض انف... انفلاماتوري وست خطوات على الكاسكيد بيبتديوا بماست سيلو وبيرتهوا الايزينوفيلز وفي النص دخل كمان ناس اللي هم وا الكاسكيد ده لازم تحفظه لما, تحفظه لما تحفظ اسمك بالظبط نمرة واحد سنستايزيشن تحضير já, you are rendering this patient sensitive. Já, you are inducing sensitivity. Chyli, ano, stimulation. Běselsma, já, no, signaling. Bět vlog v libaí, migration. ازاي فلس تشتغل اكتيفيشن ستة اف تيير دامج عشان تعمل انفلاميشن يعمل الاليمه في جدار الرونز ست خطوات كاسكيد كلكم هل دون موجودين في الاكستنسيف اليرج ازمه فقط لا الاجابه لا. موجود برضو في الانترنسك ازمه ازاي ده ابتدوا باي جي اي -E. هقول لك ازاي اجلها شويه هن... لما نروح ان شاء الله على الانترنسك ازمه هناخد نفس الكاسكيد بس باستبعاد الخطوة الأولى يعني هنخش فيه من النص انت فاهم قصد إيه؟ هنخش فيه من النص بعد استبعاد مبحالة الألرشي ينفع؟ آه ينفع أجلها شوية يبدأ المرة واحد اللي هو إكسترانسيك أزمة في بعد كده إنترانسيك أزمة قبل ما أقولهم بص في مربع في الكتاب معدد الميدياتورز الميدياتورز دول ما بيتطلوش من الموصل بس بطاعم الماسترز و بطاعم الزيروترز و بطاعم لا شو هل الوقت انتم رأخوا هنا كافية كافية نعم <لا>, <تصلاح> <لا>, لا انا عايز افهم انت حظت كويس بس حاجة واحدة انا اقول لك آدم <أنا> <أه> آدم الساعة الوقت تلاتة للعشرة واحنا وعادنا اثنين ممكن بقى فيه ربع ساعة اكتير او حاجة لكن مش المزرجاني ده واحد اثنين حظة كويس ان انا نموت بتاعي مش وحش لو نموت بتاعي, بتاعي, بتاعي مش كلام انا عندي عيب كل ناس عندها عيب انا عندي عيب شديد اللهجة النمودي جدا جدا يعني نموت بتحكي فيها لو وحش بتاعي, بتاعي مش وحش انتظبط تماما اوكي اوكي ملعب. ملعب. ملعب. بص رأى بص على الملاب بعدها فيه chemical mediators فيه mediators مطلوب دول مثلا الاستمين الاستمين هو كلهم بيتفقوا في ايه دول؟ broncho spars ازاي؟ smooth muscle لا طبعا smooth muscle contraction خلي بانك بس كل دول بيتفقوا smooth muscle contraction تعال نشوفهم انت تحفظ ازاميله استامين سيرتونين كينينز اسمها ادينوسين الادينوسين ده عدى علينا في كتاب الكارديولوجي دي ما لناش دعوه على كده والناس في هايبر دايناميكس سنكريشن انه بيطلع مع عيانين عندهم ليفر سيل وبيعمل هايبر دايناميكس دي ثالث مرة من ضمن نيديتورز اللي بيعملوا هايبر دايناميكس سيركيوليشن في ليفر سيل فيجر ومره قلنا ادي نوسيل ده بيعاني ازمه يعني قصدي اريثمي يعني اريثميال أريثميا ولا سوبر فينتريكولر <تصفيق> سوبر فينتريكول طبعا ملوش علاقة خالص بالفنتريكل اطلاقا واحد 2 كينيز الكينيز دول اللي احنا قلناهم بيتوفروا لما عيان الاس الان هيبيتور ياخد لما واحد يتعالج با اس فبيوفر الكنين والكنين ده بيعمل رونكيا الاريتيشن يعمل دراي كوف مش الايه اربيس الايه سينه اربيس واحد هتجيسوا انا اقول لك هنحلهم بعد الاجازة اقول لك انه هنعمل هنعمل ان شاء الله هقول بعد الاجازة ال كمان قول السيروتونين هتقوله في النجرين وفيه هستاميل هستاميل ده ده لبوتن رونكو كوفريكتور وفي كمان ليكوترينز الليكوترينز لسه ايه بيطلعوا من الازم من الزيلوفلز والهيتليت اكيد دول موجودين في المنهج وفي سايتوكاينز وفي بروستاجلاندينز اتكلمت في الفارماكولوجي عن بروستاجلاندينز طب بروستاجلاندينز دول برونك كونستريكتورز ولا برونكو دايليتورز اذا كانوا مكتوبين هنا يبقى برونك كونستريكتورز بس هو الحقيقة الحقيقه الصح قوي ان هم فيهم انواع وفيه برونكو ديليتور البرونكو الكونستريكتور اللي هو بروستا جلاندين كان وD2 برابا ريك F2 D2 والبرونكو ديليتور اللي هم E2 وI2 اسمه بروستا بروستا سايتل صح الكلام ده معاد جدا من فارماكولوجي فيه بروستا جلاندين بيقفشه وفيه بروستا جلاندين بيوسه المهم يعني إن دي المدينة والزر تحفظ أسامي بيعملوا كلهم سموس مصل. كنتراك. كنتراك. طب يعني معنى كلامي ده إن أنت من حق تبدأ في علاج عيال الأزمة. أنت إيه؟ أنت هي؟ أنت اللي كنتراين ومن حق تبدأ عيال الأزمة أنت يستنيك and so on. أقولها شوية لكن صدق. في إنترنسك أزمة. بص كده على إنترنسك أزمة تلاقي مكانيزم بعض موجود ولا لا بس دخلنا عليه من خطوة نبرة ثانية. إزاي أنا؟ الأول هو مين عيال الإنترنسي الآثمان؟ عنده قاته كده؟ لأ قلنا عنده هيروي هايبر بسفونسور يعني عنده بين قصين هايلي سينستر فيجا ريسيبتور وهايلي سينستر فيجا ريسيبتور دي مهمة جدا جدا جدا لدرجة أنك تبعارف أن, إن المسترين الريسيبتور عنده حساسة جدا طب يعني معنى كده أن أنت من حقك وأنت بتعالج البيش الداخل دي دوا مهم جدا فعلاج الأزمة اسمه As Anti Anti Anti-Colinergic anti يعني ضد الفيجس في دوا كده طبعا Highly sensitive Fager receptors يبقى الجملة اللي تتقال قدام <coughs> <ك> العنواني هنا Highly sensitive Fager receptors ما عندوش أتوبي الا انه إيه العين ده نمرة واحد Non-Atopic طب احنا قلنا مش عيال او صفه وراثيه بيبقى عنده هو نفس الحساسيه او حد في العيله نمره اثنين مش بالذات سن صغير لان داز نوت ان فاميلي بتتنقل بالوراثة كان يجي سن صغير وده العيال اللي من شويه قلناها لا ده ده بتيجي بال ملاش دعوه بالوراثه خالص ده هي ايت فيه هو ايجسي سي فغالبا بتيجي في سن كبير شويه ميدل ايج او بعد كده بشويه ولا عنده AJ ولا عنده skin تستان الليتين دول مرتبطين بين allergies كويس اثنين من شوية قلت مين هي الحاجات اللي بيجيب حساسية لو متألجة التراب والشوكليت وكذا كذا وعملنا شرط لا الحاجات اللي هنا البروتينات اللي بيجيب حساسية هنا من النوع non allergic اسمهم non allergic stimuli يعني حاجات ما لهاش علاقة بالحساسية طب هو بتجيب ازاي؟ لسه أنا مقلتش كان شرحتش الميكانيزم. نمرة واحد مكتوب environmental factors زي pollution تلوش. بس مش عن طريق حساسية ده مش حاض مش عن طريق حساسية ده مش قصدي بيه house مش قصدي بيه التراب. تلوث الجو عامتك ازاي يعمل أجدها شوية cold weather infections exercise توتر، وأدوية أسبرين مثلاً وفي نانستيرويدا زي الأسبرين وفي بيتا إيه هنا بقى بصر كل الحاجات دي بتتفق إن لهم ميكانيزم ثابت يجيب أزمة ملوش لوش علاقة بالحسين نانولوجي هقولوا حلو إن شاء الله وبعض بعض الحاجات دي لها ميكانيزم إضافي خاص بيها زي مثلا الأسفرد وزي الإكسرسايز أجلهم شاء يبقى كل دول لهم ميكانيزم مشترك واحد بيجيبوا أزمة وبيقفش الشعب مش عن طريق حساسية هقوله وكمان بعض دول لهم ميكانيزم إضافي خاص بيهم زي الإكسرسايز مثلا دول كلهم بيتفقوا أنه هما بيهيجوا هاي ريزيستنس فيجن ريسپتسيون يعملوا برونكو وكمان دايركت دايركت دايركت ستيموليشن اوف يوم يعملوا ماسل ايه دي طب هو في اللي فات ده في الصفحة اللي فاتت كانت الماسلز بتتكسر دايركت لا ده لازم تحضيره وتجهيزه مره اولى ومره تانية ومش عارف ايه وكذا كذا كذا كذا هنا لا <تصفيق> هنا الدايركت سيميليشن طب الله اعلم لهم قدره دول يعملوا دايركت طب يعملوا فينا كلنا لا طبعا لازم الشخص ده سستبل يعني عنده ايه سستبل كلمه واحده ايجوال سينكرسي ايجول دي معناها إيه؟ معناها ان لما واحد يتعرض لحاجة يحصل عنده رد فعل ان بريدكتبل يعني هو بيعرفش خمنه ونادر جدا Very rare Unpredictable يعني رد فعلا ما تتضايش تخمينه خالص Unpredictable response In a certain individual When this certain individual is subjected to a certain stimulus تتضايش تخمينها إلا ما تحصل بس لو حصلت التجريد طب يبقى يعمل دايرت ميريش على مين طب وزي عمل دايرت على مصر مش بقى دخلت في الكسكيدي مش محتاج بقى sensitization السيميليشن تعمل خطوة تلك أمين signaling and so on لحد ما لمين لحد آخر مرحلة إيه سيلي في الزوات epithelial ثم فهو تقدر تعرف من investigations في epithelial damage ده جول برونكس إزاي تجيب epithelial damage جول برونكس فيه أشعة ديكنا في أشعة تعرف أن في epithelial epithelial تعرف أيها اللاين بتاع الدركس من جوه في سيلز ماي فيل سيلز استولوجي سبلي. سمبل سيل استولوجي حضرتك قاعد سؤالي تقدر تعرف بأشعة ان في فيل دمج أبدا طب تعرف ازاي بتحلل السفيوتر وتفرده تحت الميكروسكوب بلاقي epithelia cells دامج ونها اسم معين هتعيي في the investigations اسمه criolla bodies أجيله شوية المهم يعني في investigation عرفني إن في epithelia damage السؤال بقى أنا دخلت على mast دي من نص معالجة تستفز direct stimulation عنده هاي the بين من bronchus لكل لكن الأسفر ويل exercises لهم ميكانيزم خاص. دلوقتي احنا الحالي إحنا واحد. كل مائة دول هيروحوا حبيت أزمة. هل يحصل لنا لا. إلا إن واحد بس جاله الواحد ده حساس بالأسفل مش حساس ب... بال بتاع قل لا. لا. حساس بالdefinition بتاع endocyclic مش ectopic. انت فاهم؟ ما هيش أتوبيك ده الأسفرين بيعمل دايكستيميليشن المسلس لأن الفيشل ده خص ستبل لكده وبيعمل حاجة هقولها بعد شوية بخلي بالك لما تقول تسانيها أسفرين انديوست أزمة دي ندرة وتبعده بقى طول حياته عن الأسفرين أو اللي شبه الأسفرين ناس ما, ما هو نوع كده ما هو ناس تيرويدل ليه ليه بفصله ما هو الاسبرين برضه بس ليه بفصله لأنه الاسبرين في الأول وفي الآخر ليه ميكانيزم لوحده إضافي اضافي عن النون ستيرويدات الاكسسايز إحنا احنا ميت واحد كلنا نطلع نجري في الشارع واحد بس يجيله أزمة بعد لما يجري طبعاً هي دي 알رجى لا دي مش 알رجى بتنشط نون ستيرز وبتعمل ميكانيزم لوحدها الاكسسايز حضر دايما لامتحان الأورال اكسسايز اندوس ازما قبل ما قلنا اتشخصها ازاي سهله جدا هتقول لعنيدري يجري إزاي هتحطه على المكناة ما كان سنعتبنا في تحط البيشن ده على التريد ميل. لو هو على التريد ميل جات له الأتاك بتاعت الأزمة شخصته exercise induced asthma يميي investigation which means diagnose exercise induced asthma is putting the patient on the treadmill اللي هو الأكسرساب مكنا هتلاقي جاله على طول الأتاك تجيله في هاي إيه قلنا في أول حصة ما شرع ناشتين كالبيشن كافوليس نيوزيني بع كوف بس قلنا آه اسمه كوف فيرينت أزمة نمرة واحد بصير نعم زعل هذا إنسان أي حال خالص دول المكتوبين دول دول مكتوبين دول مغطين كل حد هذا المناسبة هو المكتوبين دول كلهم نان ألجي مين في المكتوبين دول الموس اللي في اللي فاته صفحة اللي فاته كان موس التراث house dust mite house dust mite اللي هو التراب بتع البيوت اللي بتشييفه لكن المكتوبين هنا فقط تقول مين موس نعم اكسيصائف لا مش موزوطا يولا الحاج نعم infection صح ادي واحد كل لا مش كود نعم الشبع Stress. Emotions, nežložit. Homra ten důle. Infections. Wemotions. The most common two. Infection nabra Rawa. Wobárdáha nabra 2 psychological stress. 2 psychological stress. Kali bálek básta nítelám. Náma. Mána jstebem. Aje age. Common věku, middle age. Mish infekce. Infection, IEH commonly needed The incidence, the statistics. Now, our mountain? Or Mars. خلاص انت ما The exercise, لو سألت في الاول, mechanisms. حاجة اسمها airway humidification theory. وحاجة اسمها Airway خلاص انتهينا Airway Cooling Sewing ده جدار المغرس وفي سيلز هنا The failure of cells طبعاً اللي هقوله ده لازم تعرف احنا انتفقنا ان عشان الاكسرسايز تجيد Attack of Us لازم يكون الشخص ده متهم لازم يكون معيوم سبحان الله لازم يكون عنده إيديو يعني ده ما ينفعش تقول لي ان اي واحد هيجي له هيعمل اكسرسايز هيجي له اتاك في ازمه طبعا لا الميكانيزم كالاتي اسمها اير واي موديل اير واي نظريه humidity. Humidity يعني ايه رطوبة humidity دلوقتي انت بتتنفس فداخل dry Air. dry air اللي داخل لك ليه سميته dry حتى لو الجو مش dry قوي dry بالنسبة لجسمك relative to dry الهواء اللي انت بتتنفسه ده dry بالنسبة للسلزة بتاعة جسمك طب هو لو دخل على البرونكس dry هيعمل مشكلة مش مشكلته وهو معد مش مشكلته وهو معدل يعدي دراي مش مشكله مشكلته لما يعدل الرونكس ايه اللي بعد الرونكس البيونايت يعدي دراي ايه على على الرونكسيكس على الالفيلاسيكس الصح لو عدى دراي تتكسر بيحصل الكيلر دامج فالحمد لله من براحتك وبتصحت على ميدينا ان الاثيليا ده مش بيبط بس دها لوظيفة إنه هو ما عاد 드라이 에어 ده يرطب يرطب يعني ح يخليه هوميد يبتدي يبتدي يسند ما قط كده مية ووتر يسند سياه مية طبعا في حاجة اسمها ووتر كونتينت فو هو ما عاد له شوية ووتر تقوم تعمله حاجة اسمها ترطيب بدل منشفة دراي يبقى هوميد ووتر يعني ووتر فتلاقي ده بتعمل حاجة اسمها هيوميديفيكيشن اوف ذا باثينج اير عشان لما يعدي على الالفلاس يبقى حنين ما يكسرهاش في كده اه طبعا ده فينا كلنا الحمد لله كله مظبوط جدا جدا إلا إنه الناس هنا بقى اكسرسايز لما بقى تيجي تعمل اكسرسايز يبقى كمية الهوا اللي داخل ده ايه مبارس لها جدا كمية هوا كتير دخلة جداً اكساس ايه مش عايز تاخد نفس كتير طيب اكتا لما نفس كتير محتاج كمية مية ايه اجل طبعا يعني معنى كده إن أنت محتاج كمية مياه زيادة. طب وزي محتاج كمية مياه زيادة اللي هي اسمها air way humidification. يعني humidification ترطيب. يعني معنى كده إن سلفي في exercise فقدت كمية مياه أزيد. فقدت كمية ميه كتيره جدا تقوم توصف انت السم دي ان الاوزمولاريتي بتاعتها اي بقى كنا كلام لما فقدت ميه كتير اوزمولات اوزموتيك بريشر زاد ولا نقص ولا زي ما هو زاد طبعا طب اذا زاد قالوا بقى a vysoká osmolarita buňky cells with very high osmolarity will cause velmi citlivého jedince. A to je to, co jsem si jistý, že jsem si jistý, že jsem že jsem ده لازم بالفتشن ده لكن تشترك ان this patient is susceptible عيبوا ايه العيان ده عيبه ان الاستمولاريتي بتاعته بتعمل برونكو سباس لما انت الاستمولاريتي بتاعتك ما بتعملش برونكو سباس direct stimulation of the most cells وبرضو طيب اش معنى الله اعلم ما نعرفش لكن نعرف النظرياني احنا نعرف الميكانيزم بس ما نعرفش ليه نعرف ازاي بس ما نعرفش ليه نعرف انه باتوجينيس بس ما نعرفش ايتيولوجي اسمها ليه تفهمت النظرية دي Airway Humidification Theory لانه انت عمد تعمل Humidity of the passing air لدرجة نشيكة السيلز. السيلز فينا كلنا ولا حاجة لكن <تصفيق> في العالم تعمل حاجة اسمها برونكوسفاس دي نظرية اولا النظرية التانية اسمها Airway Cooling Theory Airway Cooling Theory ايه تعال نشوف نمروا واحد ودي مهمة قوي اللي جاية دي ده الدرونكس بالمنظر ده وفي إفتيري السيلس كده طيب طيب وفيه هوا داخل فيه اير معادي ال ده بالنسبة اير وين كوني ده لما يجي يخش هنا هيامل ايه هو اصلا الدرجة الجو برا بالنسبة لجسمك ايه بالنسبة لجسمك لا خلاص دراي خلاصنا دراي الدرجة الحرارة اقلو ولا اعلم اقلو اقلو اقلو انا بتكلم غالبا يبقى معنى كلامي ده ان غالبا الهوى اللي داخل ده هو بارد كول ايه بالنسبة لجسمك درجة حال جسمك هيترتب عليها دي من ضمن النظريات انه هيسقع السيلز هيعمل كولينج اوف ذي سيلز تبرد قوي طب وبعدين الهوا اللي داخل هنا cool air", بس انت بتعمل ايه اكسرسايز يبقى كميه الهوا الساقع اللي داخل كبيرة جدا كمية الهواء الساعة اللي دخلك فيه رأي يسقع قوي الإيرويز طب ويعني طب ما يسقع القصة ايه في انتهاء <تصفيق> الإكسرسايز لما الإكسرسايز تمتهي خاص تبقى اللاينيك <تصفيق> بتاع البرونكاري والإيرويز كل السلس دي سقعة قوي رد فعل الجسم هيدفيها ازاي يبعث لها دم طبعا يوم يعمل حاجة اسمها الري الري warning يعني زي إما rebound، vaso، vaso، يعني rebound hypertension يعني وفتحت بسيط في أحمرت جدا أحمرت جدا كمية هواء دم كتير جدا عشان يدافع حتى النسق عد قوي ده رد فعل طبيعي من أي حتة في جسمنا بتبرد طب ما دي بردت قوي فلازم تبدف قوي فبيبعت دنب كتير طب ريه هايبرينيا دي داع مش في فاصل الالتاشن الفاصل الالتاشن والهايبرينيا دي هيترتب عليها إن اللايلين ده يبدأ زي ما هو إيديمتس السوينج اللي هنا ده من رواحد هيضيق اليوم هيضيق اليوم طب ما فينا كلهنا كده بس هنا في حاجة زيادة سويلة الإديمة of the bronchial wall النتيجة hyprinia أيوة هي highly sensitive vagal receptors هو لك مرة تكتابة كارديولوج وإنها pulmonary إديمة الإديمة اللي كان بتحصل هناك في جدار البرونكس كان بتستيميليت مسكرينيك ريسيبتورز عشان كده كان في حاجة اسمها كارديت أزمة كان في برونكوستازم وكان في ويزينج وقلنا ساعتها ممكن نحتاج أمانة صغير برام الرش طيب فمعنى الكلام ده اللي بيدينا اللي حصلت هنا بسبب الهايبرنيا بتعمل استيمULATION of the مسكرينيك ريجال ريسيبتورز طب وهي إيش معنا ما حصلتش فينا كلنا لأن المسكارينيك ريسيبتورز عند العيان ده إيه هاي سينسيت. هاي اللي دور exercise ده. دول مجرد نظريتين. انت الأول تقول له ان exercise دي جزء من intrinsic لكن ما هيش most اخر حاجة لها حاجة خاصة اسمها اسمه Asper induced asthma. بيعمل ايه خل بالك أنا قلت لك دي مش حساسية دي الدكتورسي. في عندنا السنس هي السنس في جسمنا بتموت ودي جيرانها ولا؟ طبعاً، ففي عندنا سل، عندما تموت، الـ Little layer بتاعت السل، بيطلع منها حاجة في الـ وفي الـ وفي اسمها Arachidonic acid ده موجود فين؟ في مين؟ في الـ Little layer بتاعت السل الممرين، سلممرين، <تصفيق> ما سلممرين؟ عندما سل بيطلع من السل ممرين بتاعه Arachidonic acid Arachidonic acid الـ بتاعه بتعرفه كون جداً من اللي هو إيه؟ <تصفيق> إيه أنت بسجدش ببير كمسك ونخلتشها خالص طيب نعرف بق أنا أسداج من غير ما تحرف الفان ده أنا ما أشرفش ناس اللي بيعيده يعودوا يحلفوا دول قول من غير عن في ناس بتحرف على طول أراكدولك أسف ده إيه؟ بيعدي على؟ أيوة سايكلو أكسيجينيس طفوي Lipo Oxygenase Pathway الصيف Oxygenase Pathway بيطلع روستا جلامدين صح مضبوط وده بيطلع ليكوطراين ليكوطراين كويس يسجد تندي أسكن ممكن بس ما بصيبه بيه سايكل اوكسجينيس باثوين فديشنفت على لايبو اوكسجينيس طب واذا عمل كده يطلع طب ما قوليكو دول ايه فايلي فايلي سترونج برونكو كونستريكتوس طب إذا كان الكلام ده هزوط احفظ اللايبو اوكسجينيس اللايبو اوكسجينيس اللايبو اوكسجينيس بس في حاجات نمرة في واحد إذا كان بيوديه على الباثوين ده هنا يبقى مبالغ طب ما كلنا كده بس هو مبالغ فيه في عيانين اللي عندهم حساسية للأسبرين فبيزود جدا انتاج الليكوترين اذا عرفت ان العيان ده بيجيله ازمه من حبيات من حبايه الاستربين مش اليرجي مش اتوبي دي عن طريقه بيطلع الليكوترين قوله اول حاجة ما ياخدش أسبرين ان كان ولا بد يبقى لازم تدّيله دواء <تصفيق> أنتليكوترين يبقى أنتليكوترين من ضمن استخداماته في الأزمة فعيان عنده أسفرين إمدوز أزمة بص كده على العلاج لو سمحت الأول وبعنا رجعتين في التريتمين في اللي هم في العلاج في التريتمين بتاع الأزمة الضائرة التانية الضائرة التانية فيها حاجة اسمها ريسابتور أنتانيونس ولا؟ في من ضمن الحاجات فيها أنتليكوترينز ولا إيه؟ طبعًا كده من ضمن ال indications الدائمة asthma. ده مهم جدا لازم تعرفه aspirin asthma. بالمناسبة prostaglandins دول. فيهم برونكو constriction وفيهم برونكو dilators. البرونكو broncho dilators التسمة كانت نعم. هذا ضل. أنت قولت لي means I will e. I do e 2 ال I do اسم هنا الـ D2 و L2 براكول كونستريكتور أوكي يبقى الـ D الميكانيزمز okay. احنا نقص نصلي من الجاعة ان شاء الله Já jsem tady, já كله فلا بحاجة لا نعم طيب ماشي في كده وفي كده طيب هنلاقيها هلا معي انت عملت ايه ده رابط يا فادي مزحة بويسة مزحة عايزه النهارده عايزه ابص يا سنه عايزه اللي رايح العقرب خلاص طلعت علينا الشمس على الناس يا رب